يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث التاسع والعشرون قال عن معاذ بن جبل عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عن قال قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ويباعدني من النار أدخلني قلت أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جناه والصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين ج... فلا تعلم نفس ما أخفيل لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فما قال ألا أخبرك برأس الأمر برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلساني قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وَإِنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به قال أو فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم عندكم بزيادة يا معاذ النسخه اللي عندنا ثكلتك امك وهل يكب الناس في النار هذا الحديث علق عليه المحقق قائلا حديث صحيح بطرقه قال ورواه احمد يعني في المسند في مواضع من مسنده ورواه الترمذي وهذا الذي اشار اليه المؤلف حيث قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه النسائي في السنن الكبرى كما في التحفة يقول يعني مصدره بذلك تحفة الأشراف لأن صاحب تحفة الأشراف يذكر الحديث إذا كان في المشتبى أو كان في السنن الكبرى لأن, الترمي لأن النساء لم يخرجه في المشتبى من السنن يعني في السنن الصغرى التي هي أحد الكتب الستة ورواه ايضا الامام عبد الرزاق يعني في كتابه المصنف واراده ابن ماجه في كتابه السنن ورواه ابن ابي شيبه يعني في كتابه المسمى بالمصنف واورده الامام البيهقي في سننه وهكذا هناد بن السري في كتابه كتاب الزهد وأورده الإمام الطيالسي يعني ابا داود في كتابه المس المسمى بالمسند مسند بداود الطيالسي وأورده الطبراني في كتابه المعجب الكبير وساقه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين وكذا ابن حبان في كتابه التقاسيم والانواع المشهور بصحيح ابن حبان لكن سيتكلم الشارح عن هذا الحديث وان فيه علا ويل انقطاع ما بين الرواة ومعاذ رضي الله تعالى عنه فان من روى عن معاذ منهم من ادركه لكنه لم يلقه فيكون ارساله في هذه الحال خفي ومنهم من لم يدركه فيكون ارساله صريح والحديث جمع مسائل عدة وحق أن يدرج في كتاب جامع العلوم والحكم لأن فيه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذكره ولانه اشتمل على قضايا تحتاج في بيانها الى كراريس من الكتب لكن مشكات النبوه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أجمل هذه القضايا في ألفاظ يسيرة يستطيع الإنسان أن يجمعها وأن يحفظها وأن كل لفظه منها تدل على معنى عظيم هذا الحديث جرت فيه مساءلات ومحاورات بين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبين معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أحسن أو من أفضل من علم الحلال والحرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن لمعاذ بن جبل مواقف بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها محبته لمعاذ وبين فيها مكانته يعني معاذ من النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن أردفه خلفه ويوم أن قال له والله إني أحبك يا معاذ وأوصاه بتلك الوصية فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بمعرفة وعلم لم يأذن له ان يخبر بها احدا يوم ان اردفه وقال له اتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال معاذ رضي الله عنه قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال معاذ رضي الله عنه مستبشرا أفلا أبشر الناس قال لا فيتكلوا ولكن دعهم يجتهدوا في العبادة فإن الاجتهاد في العبادة من الأمور المقصودة ومن الأمور الحسنة ولأن الإنسان ينبغي له أن يبذل غاية جهده في معرفة لين الله وفي عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك قال له لا تبشرهم فيتكلوا معاذ رضي الله عنه من علماء الانصار ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهده ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد جمع من الأنصار عدد جمع القرآن منهم معاذ بن جبل معاذ بن جبل أحد أولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة بعثه إلى اليمن وقال له إنك تأتي أهل اليمن إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإنهم اطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتخ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وعاش رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام زمنا لكنه ممن توفي استشهد في عام عمواس حيث كان أحد شهدائها في ذلك الطاعون رضي الله تعالى عن عاد في هذا الحديث يحاوره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن قال معاذ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار ولا شك إن هذا السؤال سؤال عظيم وإن غاية أهل الإيمان هذه الغاية ان الله تعالى يدخلهم الجنة بسبب ايمانهم وبسبب سلامة وصحة اعتقادهم فان الله تعالى انما خلقهم ليعبدوه وجعل ثواب العبادة ان يدخل يدخلهم الجنه فقال لقد سالت عن عظيم يعني ما سالت عنه امر ليس بالسهل ما سالت عنه هو هدف يستهدفه المؤمن في حياته هو عمل عظيم وفي نفس الوقت هو يسير يعني سهل التناول ليس فيه عنة وليس فيه إصر وليس فيه صعوبة بل إن الله تعالى يسره لمن يسره الله عليه من قضى الله تعالى له وقدر لأنه من أهل الإيمان فإنه ييسر له عمل اهل الايمان من قضى الله له بان يكون من اهل الجنه فان الله تعالى ييسر له عمل اهل الجنه فيسلكها ويدخلها نعم ها ما ادري ما اعرف لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم له فكلتك امك هذا خرج مخرج العادة والغالب وليس المراد به أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بأن يهلك وأمه موجودة وإنما هي صيغه تنبيه استخدمها العرب ولا يريدون معناها يستخدمونها على سبيل التنبيه وان كانت الله في ظاهرها أنها دعاء لكن هذا الدعاء ليس مقصودا وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو على معاذ بالهلاك وإنما عرف عن العرب ان الانسان اذا التبس عليه شيء وارادوا تنبيهه يقولون له مثل ذلك بعضهم يقول له فقدتك وبعضهم يقول له ثكلتك امك بمعنى انك تموت وان امك تحزن عليك حزنا شديدا وتكون من الثكالة والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصد بهذا ظاهر اللفظ ومثل قوله تربت يداك ومثل قوله يعني تربت يداك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه قالها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهكذا يستعمل هذه تستعمل هذه الألفاظ من أجل التنبيه لا غير فهي وإن وضعت في أصلها دعاء بالهلاك من قولي الرجل للآخر ويلك أو ويحك إنما تستهدف التنبيه ولفت النظر الله أعلم لكن ليس بلازم لأنها لأن النبي ما قصد هذا المعنى بعينه أو بحقيقته حتى يقال إنها معجزة قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه ثم دله على هذا العمل الذي ان فعله يكون سببا في دخوله الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وقوله تعبد الله وقوله لا تشرك به شيئا هذا على سبيل عطف البيان او البدل فان الانسان ان عبد الله يلزم من عبادته الله لا يشرك به شيئا هو توضيح لما تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة لان الله جعلها ركنا من اركان الاسلام وتؤتي الزكاة وإيتاء الزكاة أيضا من أركان الإسلام وتصوم رمضان وتحج البيت فهذه الأركان الخمسة يعني أن تقوم باداء الأركان الخمسة أركان الإسلام الخمسة تحققها حتى تكون مسلما ثم قال ألا ادلك على أبواب الخير ولعل المراد بها ابواب الخير يعني فعله يعني فعل النوافل بعد ذكر الفرائض قال الصوم جنة الصوم جنة ومعنى جنة يعني وقاية ودرع حاجز ومانع من الناع ولهذا قال قائلهم جزاء الصوم للصوام جنة وتصفيد لمراد وجنة فإن نبينا قد قال فيه الا صوم فان فإن الصوم جنة. يعني أنه وقاية من عذاب النار لأن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب وجعل جزاء الصوم خاصا به كما قال سبحانه في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي كل عمل ابن آدم له الحسنه بعشر امثالها يعني يجزيه عن الحسنه بعشر امثالها الا الصوم قال الله فيه فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من الريح المسك وإنما كان هذا الثواب للصوم لأنه في غالبه من العبادات التي يبعد الناس فيها عن الرياء حيث لا يعلم الناس حال الإنسان صائما أو غير صائم إلا إذا تحدث أو تكلم لذلك. أما ما دام ساكتا صامتا فإنه يبعد بفعله عن الرياء ولهذا كان الصوم من أفضل الأعمال قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ومعنى تطفئ الخطيئة يعني تمحوها وتزيلها تمحوها وتزيلها لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الصدقة في المال الذي يتصدق به الإنسان جعله جعل فيه ثوابا يمحو به الخطايا قال والصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل من جوف الليل يعني ايضا من اعمال الخير ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان صلاه الليل من افضل القرب ومن افضل الاعمال قال تتجافى جنوبهم اي تبتعدوا وترتفعوا والجنوب كناية عن الاشخاص عن المضاجع جمع مضجع وهو محل النوم وهو تعبير عن القيام بالليل يدعون ربهم خوفا وطمعا اي يقومون للعباده وللصلاه وللدعاء وهم يريدون بذلك خوفا عذاب الله وطمعا في رحمه الله وفي رضاه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ثم قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون اي فان الله قد اعد لمن كان هذا حاله ممن يقوم الليل وممن يتصدق وينفق في سبيل الله أعد لهم ما يخفى على الأعين وما لا تدركه الأعين والمراد به الجنة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن ما اعده الله لأهل الجنه فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أي ثوابا للأعمال التي كانوا يقدمونها في الدنيا هذا كله لبيان فضل قيام الليل وأن قيام الليل من أجل الأعمال التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معادا بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هو رأس الأمر أن يؤدي الإنسان الإسلام وأن يعتقد الإسلام وأن يعمل بشعائر الإسلام قال وعموده الصلاة ولعل المراد بالاسلام هنا الشهادتين او الشهادتان الاقرار بالشهادتين ظاهرا وباطنا واعتقادي ما تدل عليه الشهادتان من اثبات الوحدانيه لله سبحانه وتعالى ومن اثبات النبوه للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فالاله المستحق للعباده هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي ارسله الله إلى الأمة وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا قال وعموده الصلاة يعني عمود هذا الدين ولهذا من أداها أو من أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد ضيع دينه وذروة سلامه الجهاد يعني واعلى مراتب الايمان الجهاد في سبيل الله ذلك لان الانسان يشري نفسه في سبيل الله لان الغرض منه اعلاء كلمه الله والغرض منه اقامه هذا الدين وانتشار هذا الدين ولذلك كان الجهاد في سبيل الله من ابرز اعمال الامه الاسلاميه لان في ذلك محافظه على دين الله وفي ذلك اعزاز لدين الله وفي ذلك اظهار لدين الله والاصل فيه مجاهده الكفار ولما كان من اهم أعمال المجتمع المسلم الجهاد في سبيل الله أناقه الله تعالى يعني الجهاد بإمام المسلمين هو الذي يأذن به ويدعو إليه ويسير الجيوش لمصلحة الإسلام والمسلمين ولم يترك أمر الجهاد لغير الإمام فإنه ليس لإنسان أن يخرج ليجاهد بغير إذن إمامه وبغير إذن أبويه فقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويستأذنونهم في الجهاد فكان يسألهم يسأل الواحد فيهم أبواك حياني أو أحدهما فإن قال نعم يقول له استأذنت ابويك فإن لم يأذن الأبوان فلا يجوز لهذا الإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جهز الجيوش وامر الناس بالجهاد اول عمل يعمله قبل ان يغادر البلد كان يستعرض الجيش فيأذن لمن هو اهل ومن لم يكن اهلا للجهاد كان يرده ولا يأذن له وما عرفا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يقاتل بغير إذن من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن الهدف هو معرفة متى يسير الإمام الجيوش وفي أي غرض وهدف يقاتل المسلمون خصوصا وأن المسلمين قد فتحت عليهم أبواب الفتن وقد يظن بعض الناس أن القتال في هذه الجبهة أو في هذا الاتجاه من الجهاد في سبيل الله والواقع أنه على خلاف ذلك لأن نيه الجهاد يعني تتنازعها اهواء وتتنازعها اغراض ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل يعني لاسباب دنيويه أي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ذاك في سبيل الله وما عداه فليس من سبيل الله ولا يثاب الإنسان عليه بل قد يأثم فإن من الناس من يخرج للجهاد في سبيل الله أو يخرج للقتال ويظن الناس أنه للجهاد في سبيل الله لكن مصيره إلى النار يقول قوله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين الرأد الحديث النكر تدلت على العموم وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هذا من العام المخصص السؤال غير واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر السؤال يقول النكره أي نكرة هذه في كلمة عين هي أصلها رأت عين أصل الجملة رأت عين أو ما رأت عين فأين العموم الموجود هنا ما في عموم كون النبي صلى الله عليه وسلم أوريا الجنة هذا راها في عالم غير عالم الدنيا والحديث بقوله فيها ما لا عين رأت يعني في الدنيا وإلا فإن بعض الناس يعني بعد الوفاة أطلعهم الله تعالى على ما في الجنة كالشهداء أرواحهم في اجواف طير خضر تطوف بالجنة والإنسان إذا مات ويدخل القبر وكان من اهل العمل الصالح تفتح له قوه ويقال له ويرى منزله من الجنة وهذا كله بعد الدنيا وقوله في هذا الحديث ان ما لا عين رأت يعني يقصد به من كان في الدنيا وهذا ما يظهر لي والله اعلم قال ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني بمجموع هذا كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه وقال أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا يعني تجنب مزالق اللسان فإن اللسان يسوق صاحبه ويدفع بصاحبه الى المزالب وربما قال كلمة ابعدته عن الجنة وربما قال كلمة هوت به الى النار سبعين خريفة الى غير ذلك مما جاء في مسائل اللسان وان الانسان يتبرى من لسانه وأن الجوارح كلها تستعيذ بالله من اللسان لأن بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد ولهذا لما سال معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اثار اللسان وهل الناس مؤاخذون لأثار اللسان نبهه النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها يعني شديدا كأنه يقول له يعني فقدت حياتك وهذه العبارة إنما تقال من أجل التنبيه قال انكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصايد الالسناقين يعني غالب ما يؤخذ الناس عليه من الاعمال هو اللسان وغالب ما يؤدي بالإنسان إلى المهالك هو اللسان لأن الله تعالى يحاسب الإنسان على ما يتكلم ولأن الإنسان إذا لم يحسن التفكير والتنبيه والالتزام بما يتكلم به فإنه يسوقه ذلك إلى النار ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه من فلتات اللسان وان على المسلم ان يضبط حاله من خلال ضبط لسانه وان يتجنب عثرات اللسان بكثره الكلام وان الانسان كلما ابتعد عن الكلام كلما كان اسلم وكلما كان أصل له من الوقوع في المهالك هذا مجمل ما جاء به الحديث وقد علق الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله على هذا الحديث تعليقات وتنوعات بدأها بالكلام على الجانب الصناعي في هذا الحديث من حيث الكلام على سنده وأن هذا الحديث مما تفرد به وبروايته الإمام الترمذي وساقه من طريق تكلم الناس في بعض رواته وتكلم الناس في مسألة اتصال سنده على النحو التالي قال هذا الحديث اخرجه الامام احمد يعني في المسند ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الثلاثة من اصحاب الكتب الستة من رواية معمر يعني ابن راشد عن عاصم ابن ابن النجود، عن ابي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذه العبارة كثيرا ما ترد في كتاب الامام الترمذي بل ان الترمذي يكاد ينفرد باستخدامها ومعها عبارات اخرى بقولي هذا حديث حسن وهذا حديث حسن غريب وهذا حديث حسن صحيح غريب وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح غريب كل هذه استخدامات الترمذي وقد تتبع أهل العلم ومن اشتغل بدراسة علوم الحديث هذه المصطلحات وبداوا يبينون مراد الترمذي فيها واول من عرض لذلك هو الامام ابن الصلاح في كتابه مقدمة في علوم الحديث حيث خلص الى ان المحدثين منذ زمن الترمذي، فمن بعده إلى تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام من حيث القبول والرد إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف الصحيح والضعيف وهذا التقسيم. استقر عليه أهل الاصطلاح، لكن أشكل عليهم ما الفرق بين الصحيح والحسن، وحاول بعضهم كالإمام الخطابي ومن بعده أن يوجدوا الفرق حيث جعل الصحيح ما توافر فيه. شرط تمام الضبط زيادة على الضبط والعدالة يعني ما رواه الثقات وعد الحسن هو ما رواه العدل خفيف الضبط ما تفرد به العدل خفيف الضبط ولذلك جعلوا الفرق بين الصحيح والحسن يتفاوت في شرط من ستة شروط حيث لا بد أن يتوافر في الصحيح والحسن شرط اتصال السند وشرط عدالة الروات وشرط ضبط الروات وشرط عدم الشذوذ وشرط عدم العلة الا ان هذا الشرط يعني تمام الضبط يعني قد يكون متفاوتا فجعلوا ما وصل حد الاعلى منه وسموه بالحديث الحسن لذاته وما كان دون الحد الأعلى من معتضدة من الرواية من الرواية الضعيف الضبط من الرواية خفيف الضبط أو سيء الضبط إذا توبع يسمون حديثه إن كان في أصله ضعيف لكنه بالمتابعه يرتقي الى درجه الحسن لغيره وتنازع اهل العلم في هذه المرتبه ما بين مشدد وما بين متساهل كل ذلك رغبة في تحقيق او في فهم ما مصطلح الامام الترمذي، واستشكل اهل العلم منذ الامام ابن الصلاح ولا يزال الاستشكال او الاشكال قائما الى هذه الايام يعني ما يزيد على الف ومئتين سنة وعلماء الحديث يناقشون هذه القضية مستشكلين قول الترمذي هذا حديث حسن خصوصا اذا كان قد قيده بالصحة او قيده بالغرابة والصحة او قيده بالغرابة لانه قد استقر ان الحسن قسيم للصحيح فكيف يجمع بينهما والجمع بينهما من باب الجمع بين المختلفين ان لم يكن بين المتضادين واذا اضيف اليه ايضا الغرابه كان ذلك يعني زياده في الاشكال لان بعض المحدثين حاول ان يجد تفسيرا لقول الترمذي هذا حديث حسن وصحيح قالوا اذا كان الحديث يروى من طريقين احد الطريقين توافرت فيه شروط الصحة واحد الطريقين فقد شرط تمام الضبط فيسمون الاول صحيح ويسمون الثاني حسن فيمعنى حسن صحيح يعني هذا الحديث حسن وصحيح حسن من طريق صحيح من طريق لكن يرد على هذا اشكال فهو أن أهل العلم إذا روي الحديث من طرق وأحد الطرق صحيحة حكموا على الباقي بالصحة حكموا على الباقي بالصحة ومن هنا جاء تقسيمهم الحديث الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره والصحيح لغيره أصله حسن لكنه لما توبع وعبد وعبد ارتقى الى درجة الصحة فلم يبقى لقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح على هذا المعنى فائد بل صميع الامام مسلم رحمه الله واضح في هذا الباب فانه يورد ويصدر الباب بالاحاديث التي توافرت فيها شروط تمام الضبط ثم بعد ذلك يسوق الحديث من طرق يكون فيها بعض الرواة في خفة الضبط وبعض الرواة يعني تكلم في ضبطه لكنه لما توبع عضب روايته او عضدت روايته برواية الثقات فارتقت الى درجة الصحة هذا احد الاشكالات التي بقيت وذهب بعضهم قالوا انه قول الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح يعني هذا الحديث حسن او صحيح على مرتبة الشك قالوا لان يعني الامام الترمذي ربما تردد في بعض الرواد هل هو ذقة او ليس بذقة فقال يعني ان ثبت انه ثقة فهو صحيح وان لم يثبت انه ثقة فهو ايه حسن فيكون معنى الحديث معنى المصطلح هذا حديث حسن او صحيح وهذا ايضا محل اشكال لان بعض المساريد الحديث كلها رواتها من الثقات فكيف يقال فيه حسن او صحيح والحديث جاء برواية واحدة ما جاء بروايتين فيبقى الاشكال قائم وهكذا كل من جاء من اهل العلم من علماء المصطلح سلم بهذا القول وبدأ يناقشه ويورد عليه ويجيب على الإيراد حتى يعني تجمع من كلام الناس ومن كلام العلماء في قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن صحيح غريب يعني تجمع في ذلك أقوال كثيرة حتى قال بعض المحدثين ممن درس اقوال السابقين قال ان قول الامام الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب هو كقولهم المعنى في بطن الشاعر يعني لا احد يعرف ايش المراد لكن يعني اجريت دراسات لان مثل هذه الاقوال في الحقيقة لا ينبغي ان تدرس دراسه نظرية بل الاولى ان تخضع للدراسه الاستقرائيه ثم تجمع هذه الاقوال وتحلل تدرس ليعرف اولا استخدام هذا المصطلح والمراد منه وتطبق نتائج تحليل هذه الدراسة على افراد الحديث ومما جرى في هذه الدراسة ان كتاب الامام الترمذي احاديثه بلغت نحو من أربعة آلاف حديث يعني أقل من أربعة آلاف ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة وخمسين أو اثنين وخمسين على اختلاف النسخ التي روي بها الكتاب صنفت على النحو التالي فيها 1641 حديث قال فيها الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفيها 330 حديثا قال فيها الترمذي هذا حديث حسن غريب وفيها نحو من ثلاثمائة أو عشر حديثا قال فيها الترمي بهذا حديث حسن وفيها نحو خمسمائة أو وخمسين حديث قال فيها الترمي بهذا حديث حسن صحيح غريب وفيها نحو ثمانين حديث او اقل او اكثر يعني صنفت على انها مئة وثلاثة حديث لكن اختلاف النسخ ما قال فيه الترمذي هذا حديث صحيح وفيها نحو واحد حديثا او ثمانية عشر حديثا ثمانية عشر حديثا قال فيه الترمذي هذا حديث حسن هذا حديث صحيح غريب وفيها عدد من الاحاديث قال فيها الترمي بهذا حديث غريب هذا التصنيف وهذا التقسيم مكن من دراسة الاحاديث التي